سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يحببت يشاء وهو أعلم بالمهتدين وقالوا إن تبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أو نمكن لهم حرما آمن يجبا إليه ثمرات كل شيء الرزق من لدنا رزق من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون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 قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا